بسم الله لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم ثم رددناه بسم الله الرحمن الرحیم نُنَزِّلُ والزيتون الْكِتَابَ خُنْفُ خَلْوٌ خُنَنَ الْإِنْسَانِ فِي أَحْسَنِ التَّقْوِيمِ ثُمَّ رَدَدْنَهُ أَسْفَلَ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوم من ضم رتبه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الحكيم صدق الله العليم